ويقول الذين كفروا لاستمر سل كل كفابه الله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم الَّمْ <تصفيق> رَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ الله الذي له ما في السماوات وما في الارض وويل للكافرين من عذاب شديد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 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ